لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا م صورناكم للعلوم ا ا ئ ك ة س ج د ا الاسلاميه فسجدوا <تصفيق> إ <فسجدوا> ب <تصفيق> س ل م يكن من ا ل س ي ما م و ع ه النابلسي للعلوم ق الاسلاميه ب م ا أ ق و ي ي ت ن ل أ و ع د ن ل ه النابلسي ل ي ه م و م ن خ ل ا س ل ا م ن أ ي ه م ف ت ك و ن اسماء من الظالمين ف و و س ه ل ش ي ا ن فوسوس ل ه م ا ل ش ي ح ا ن ي ي ى ف لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي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 you、uh...